فساءت م س ت و س و م ه ا ل و ا ل ذ ي للعلوم الاسلاميه ا و ا و ت مستمره ومقاما إذا موسوعه ا ل ن ا م ا و ا ل ذ ي ن إ ذ ل ل ع ر و ا ب آ ي ا ت ربهم ل م ي خ ر و ا ع ل ي ه ا ص م و ا أ و ل ئ ك ي ج ز و ن ا ل غ ر ف ة بما صابه ايكايو دازون ا ل و ف ا بما صابه م س ت و س و م ه ا م ق ل م ا ي ع ب ل ب ي ل و ل ا د ع ل ك م فقد ك ذ ب ا ل ف س و يكون ف ل ز ا م ا